هذا بصائر للناس وهدوء ورحمة لقوم قانون أم حسب الذين نجت السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء سواء أم حياهم وماتهم ما يحكمون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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ كل كُلَّ أُمَّةٍ كل كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ نُجْزِونَهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّكَ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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمَا نَدْرِي قُلْتُمَا نَدْرِي مَالِ السَّاعَةِ إِنَّ ظُنُّ إلَّا ظُنَّ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَةٌ مَا عَمِلُوا وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء أيومكم هذا وما أواكم النار وما لكم من الناصرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله جو وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعسون